صباح رباح وليلة صباح صباحك رباح وليلة صباح فيا وطنيك عشوبني البراح خيالك متاح جمالك مباح, مباح وتمعك تهزاب عواتر رياح صباحك رباح وليلك صباح صباحك رباح وليلك صباح فيا وطني انت عشوبنا البرح خيرك متاح جمالك مباح وتب ما بتهزك هواتر رياح صيفك وافي شتاك زاد صيفك وافي شتاك زاد خريفك وافي من اعماق نفوسنا بجمال لونك صيفك وافي شتاك زاد صيفك وافي شتاك زاد خريفك وافي من اعماق بنفوسنا بجمالو القرب بينا ان غيرك انت بشوف الفا فينا ان غيرك انت بشوف الفا فينا بينا غيرك بشوف الفا ان فينا غيرك انت بشوف الفا ان وكل حته فيك بلاقيك واخدني عشق سما مقيم صافي ودلف في عرضك حليجا وحافي عشق سما مقيم صافي ودلف في عرضك حليجا وحافي وصح الخليل أمير القوافي أهل العزة. ده شرى التصافي أصح الخليل أمير القافي أهل العزة ده شرى التصافي تصافي تعصب إذن الحرب ما في، إذن الجرح غافي الجرح غافي اذان الحرب ما في لات ما في وما في اذان الجرح ذا في بطيورنا المهاجره تخلي المنافي يوم قوم الوطن اصبح مرافي اذان الحرب ما في